بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراش و السما أبناء و أنزل من السما ماء فأخرج به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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فذهبون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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 ولتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحَدٍ مَنْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزَحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدو وللجبير لف إنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصد قل ما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين من كان عدو وللله ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَالَهَاذَا بَلَدًا آمِنَهُ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَن يَرْغَبُ عَمِلَتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَا سَفِيَهُ نَفْسَهُ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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 وكذلك جعلناكم امه وتوسط لتنكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ الرَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً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 كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلوا عليكم آياتنا يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 فمن اضطر غير باقي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليل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 والمساكين وابن السبيل والسالين وفرقاء واقام وَأَقَامَ واقام الصلاه, الصلاة واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحرد بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً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 ومنهم من يقول ربنا أتينا في الدنيا حسناته وفي الآخرة حسناته ربنا أتينا فِي الدنيا حسناته وفي الآخرة حسناته وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا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 فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّاضِعِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ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 وَإِنَّ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٍّ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيِّكُمْ نَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلَيْسَ فُمَا فَرَضْتُمْ إلَّا إلَّا أَيْعَفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فَإِنْ خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمْلَتُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فإن خرجنا فلأجناه عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا نكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال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 فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه اللَّهُ الملك والحكمة وعلمه مما يشأن.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 فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استمسك, بالعروة فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من البشري فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبُهت الذين كفرن والله لا يهدي القوم الظالمين.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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيرُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ قَلْبِي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 كالذي ينفق ما له النَّاسِ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوار عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 وتثبيتم من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 تفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تفقون ولست إِلَّا إلا أن تغمضوا فيه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 وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَسَنُفَكِّهُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمّم فكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تَضِلَّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا